ودموع اول حب مر علي قدل الدنيا فرح وشموع ليه بيقولوا الحب اسية ليه بيقولوا الشجن ودموع اول حب مر علي قدل الدنيا فرح وشموع اول فرحة تمر بالبي وانا هايم في الدنيا غريب ولا احكي ولا اخبيب ولا اوصفها لكل حبيب اول فرحة تمر بالبي وانا هايم في اول مره اول مره اول مره بتحب قلبي واوي يوم بتمنى يا نور الحب يا نوري ولي